فلا أقسم بمواقع نجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تازيل من رب العالمين افا بهذا الحديث انتم مجهنون وتجعلون رزقكم انكم تكذبون فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حين اذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين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 هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوي على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها